أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم تَبَ التَّغِيمَ الرَّضَا تَأْذُعَ فِيكَ انْذِرُوا رَبَّكُمْ وَلَن نُّحْيِيَنَّكُمْ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ وَمَا هُم وإذ أزر النبي إلى بعض أزواجه حديثا به فرض الله عليه عظف بعضه وأعرض عن بعض əhməd وَإِذْ تَسَوَّنَ النَّبِيُّ إِذَا رَأَى ضِيَاءَ ذِهِ حَدِيثًا فلما وأحرضا من بعد انك إلى الله فقد صرت قولوا or you